بالحب تلقى كل بدور ضيف الاماني والسرور فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأحبة هذه حلقه جديدة من حلقاتنا رمضانيات وقد تحدثت معكم في الحلقه الماضيه عن الأخطاء التي يفعلها كثير من الصائمين واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأوالي ذكرى أخطاء اخرى يقع فيها كثير من الناس سأوالي ذكرى أخطاء اخرى يقع فيها كثير من الناس وسأركز على بعضها لشدة أهمية ذلك في حياتنا في مجتمعاتنا الخطأ الأول وهو من أخطر الأخطاء التي يقع فيها الصائمون هو تبرج النساء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا ونحن صائمون من الرفث والفسوق والجدال فأي فسق أكبر من أن تخرج المرأة متبرجة كاشفة لعوراتها أمام الرجال الأجانب هذا من أعظم الذنوب والمعاصي التي تستوجب اللعنة ولعيذ بالله تعالى والطرد من رحمة الله سبحانه. ولأن كثيرا من بناتنا وأخواتنا لا ينتبهن لهذا الأمر واستمرنا. وجود هذا التبرج في المجتمعات حتى أصبح التبرج عندهم أمرا طبيعيا حتى أن الناس أصبحوا يقولون فلانا تلبس لباسا عاديا وفلانا متحجبا فأصبح التبرج هو الأصل والحجاب هو الفرع ولا شك أن هذه مصيبة حلت في ديار المسلمين والمسؤول الأول عن هذه المصيبة التي حلت في ديار المسلمين هو الآباء الآباء سواء كانوا أباء أمهات هؤلاء واجبهم أمام الله سبحانه وتعالى أن يبينوا لأبنائهم يربوا أبنائهم وينشئوهم على الستر والعفاق وينشأ ناشئ الفتيان مننا على ما كان عوده أبوهم فلو أن كل أب أنشأ أبناء بناته على الحجاب والستر والعفاق وكلمهن في ذلك ورباهن على اللبس اللباس المحتشم فإن البنت المجرد بلوغها ستكون قد تحجبت وسترت ما أمره الله سبحانه وتعالى أن تستره من عوراتها والآن نرى مرأة صائمة وهي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك الصيام ثم هي تلبس اللباس الذي يستوجب عليها اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى الحجاب الشرعي ليس بالأمر الهين كما يحلو لبعض الناس أن يقولوا، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكامه في سورتين، سورة النور وسورة الحزم، وأمر كهذا أن أوحاه الله سبحانه وتعالى بكلماته عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأمته يدل على أن هذا الأمر أمر جلل وأمر عظيم وخطير. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصين ثاني من أمة لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأثناء البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا ولا شك أن ثم هناك رواية في هذا الحديث تقول إِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتِ فإذا عرفت كل فتاة عظم هذا الأمر واستوعبت خطورته بين يدي الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال راغما أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له استعدت في هذا الشهر وكان الطلاق بينها وبين التبرج والألبسة الفاضحة أختاه هذه فرصتك للتوبة أختاه لا تترددي. أختاه لا تسوي فيه ولا تقول غدا سأتحجم أو سيأتي يوم أتحجم فيه فالغد هو الآن لأن الشيطان هو الذي يوحي إليك لتتسوفي وكم من امرئ سوف وثم سوف في أعمال كثيرة من أعمال البر فكانت النهاية أنه مات ولم يفعل ذلك العمل الذي كان ينوي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه جماعة من العلماء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان إذن يا أهدي من الآن ادخلي إلى بيتك واعزمي الأمر ألا تخرجي بعد اليوم إلا وأنت بحجابك الشرعي لا تظهري عورتك كما أمرك الله سبحانه وتعالى إلا لمن أحل الله لك في كتاب الكبيرين كما ورد في سورة النور وسورة الأحزاب أيضا ولا تسوفي ولا تترددي ولا تقولي سأخسر كذا وكذا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون نار جهنم أشد حرا وأخطر من كل ما تتصورين ولا تقولي عندما أكبر فعندما تصبحين من القواعد من النساء فعندئذ لا حاجة لله في أن تتحجبي لا حاجة لك أن تتحجبي لأن الوقت قد فاتك والوقت الذي كان ينبغي عليك أن تستفيد من قد ذهب ولا تنسي يا أختار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله والشاب هنا يعنى به أيضا الشاب الفتاة التي نشأت فطاعة الله فإذا نشأت مطيعة لله متحجبة مستورة العورة في وسط كله لا يوافقك فتذكري مقولة الفضيل بن عياض رحمه الله إلزم طريق الحق ولا يضرك قلة السالكين واحذر طرق الغي ولا يغررك كثرة الهالكين هذه نصيحة من القلب أقدمها لك يا أمتاه وكل أمل أن تعزمي مسألتك لتلقي ربك وهو راض عنك أما والعياذ بالله إذا كانت الأخرى فالأمر أخطر مما تتصورين الأمر أخطر مما تتصورين ولا يقول النمر أنا مثلي مثل غيري من الناس، فكل كل شاة تناظر من رجليها، ولا تزور وزرة وزرقا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرا. وما هذا الصيام الذي يصومه المرء وهو يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي؟ ولعل في هذا كفاية لهذا اليوم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.